أهلا ال Allahu قيام جبهة نصرة لا تنثني والموت رغم عياني تسجيه للحول الحسان فوارسا ملأ أديم الأرض بالأكفان أهلا الigail القيام جبهت نصرة لا تنثني والموت رغم عياني تسجيه الحسان فوارسا ملأوا أديم الأرض بالأكفان نفروا على عزف الرصاص تحثهم أصداء ملحمة ووقع سناني، الذائدون عن العقيدة بالدماء والقاصمون نوازغ الشيطان يكفي النشاما أن تكون دماؤهم لم تسري يوما في وليد جباني يا شام يا بق الشهادة يا خيرة الأجناد والأوطاني يكفي النش ما أن تكونت لم تسري يوما في ولد جباني يا شام يا بق الشهادة يا خيرة الأجناد والأوطاني يا خيرة الأجناد والأوطاني